الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذي المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا ينادون لمغت الله أكبر من أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوب وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله, فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء ماء يتذكر إلا من ينيب مخلصین له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصین له الدين ولو كره الكافرون الله